سَائِهِم مَّا هُمْ أُمَّهَاتُهُمْ إِن أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ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 Və qad anzəlna ayyət biyəni, və qaqəfərəm əzəb məhən. Yəmə yabəəthəm Allah jəməyə, fəyənəbəəm bəməə əhəmələ oqaq.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 وَلَا أَدْرَانِ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ وَمَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 وَيَتَنَا جَوْونَ بِالْإِثْمِ وَلَدَوَانِ وَمَعْصَةِ الرسُول وَإِذاَا جَ بِمَا لَمْ يحَيكَ بِهِ اللهُ وَيَقولُُ وَيَقولُون الفِي أَ فُصِهِمْ لَلَا يُعَذبُونَ بِمَا نَقُ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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّمَا الْجِنَّةُ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ الله لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ شُذُّ فَشُذُّ يَرْفَعُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٌ وَاللَّهُ رسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقه ذلك خير لكم واظهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم اشفقتم ان تقدموا بين يدينا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 مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَّا تُغْنِي عَنْهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ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 İstəhwəzələyəm الشyitən fəənsəəm zikrə Allah Auləək hizb الشyitən həla hizb الشyitən həm l-khasirun əla hizb yuhal هَوَ رَسُولُهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ كَتَبَ اللَّهُ لِأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ لا تجد قوم ان يؤمنون بالله واليوم الاخرون من حد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا وشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهما بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها